أختاهها مسنت في مغناك وتزامت الأخلاق في مرآك ومضيت في سنن الهدى حتى ارتوا من نبعك الصافي عطاش ثرائي أختاهها مسنت في مغناك وتسامت الأخلاق في مرآك ومضيت في سنن الهدى حتى ارتوى من أبعك الصافي عطى شفراك ولبست بالإيمان من حلال التقى تاجا يضيء لك دروب أنت النسيم يروح في أفيائنا قد عطر القرآن لهج هداك أنت العبير يطوف في أرجائنا قد فاح بالإيمان منه شذاكي أنت المحاسن والمحامد كلها قد هذب الإسلام فيك تقاك لما ارتضيت سبيل أحمدان ورت قسمات وجهك واهتدى مسعاك ومضيت تهدين القلوب شمائلا قد ضمخت عطرا بطيب أراك مختاهها مسمت في مغناك وتزامت الأخلاق في مرآك ومضيت في سنن الهدى حتى ارتوى من أبعك الصافي عطاش ثراك ومضى العفاف يبث فيك أريجه حتى انتشى الطياتك وارباك وبقيت رمزا للحياء بعالم يرمي بأسهمه لخدش حياك ورسمت بالخلق الجميل فضائلا بقيت مدى أزمانك ترعاك أختاه يا لغة الصمود تمسكي بالدين لا لا ترعوي لهواكي أختاه يا صخرا عليه تحطمت أمال وغد مجرم أفاكي صوني عفافك فالذئاب تآمرت إياك أن تردى الذئاب حماك واستيقظي إن العدام توثب يرنون ساعة غفلة تغشاك أختاهها مسمت في مغنى كي وتسامت الاخلاق في مراك وامضيتي في سنن الهدى حتى ارتويت من نبعك الصافي عطاش خراكي كوني بدينك كثرى ينور أجيد السماء على ذر الأفلاك وادعيه رأى من ابتغاك دنية يقضي عليك وينثني لسواك وتشبثي بعور النبي وحاذري سنان العداء واستوثقي بعراكي وتحصني بالعلم كي لا تخدعي وانضي به نورا إلى مسراكي فإن ابتغيت سعادة فلتركبي سفن النجاة بدينك وهداك مختاهها قسمت في مغناك وتسامت الأخلاق في مرآك ومضيت في سنن الهدى حتى ارتواك من نبعك الصافي عطاش ثراك